عود علي السهر عود على عيني من عقب شد عن عيوني مطاياهم وبلي تبول عقلبي ما يمسيني إلا ودمعي على الخدين ينعاهم عود علي السهر عود على عيني من عقب شد عن عيوني مطاياهم لا تقول وعد الظب بما يما ودمعي على الخدين ينعف يا ليل اللي بطول الاه موطنيني حرام تزعج كنيني عقب ما سرهم حرام تنقض عهود بينك وبيني حرام تلهب ضميري عند ذكراهم يا ليلي يلي بطول الآهم ضنيني حرام تزعج كنيني عقب ما سراهم حرام تنقضعه دم بينك وبيني حرام تلهم ضميري عند ذكره من عاد لي بالفراح والبعد طاويني والشوق دايم يمني القلب لوقياهم راضع ليا من عجاج الوقت يسفيني الغضب يع الهنا في شوق لا ماهو من عادلي بالفرح والبعد طاويني والشوق دايم يمنن القلب لو قيامو راضع ليا من عجاج الوقت يسفيني الغضب يع الهنا في شوق وليست ضاق الفضاء وشحة سنيني يممت درب يوردني على ما هم أروي ضام خاطري من حر ما فيني ولم شمل الخواطر في محياه وليست ضاق الفضاء وشحة سنيني يممت درب يوردني على ما هم رميضه ما خاطري من حر ما فيني ولهم شمل الخواطر في محيه يلا فانا يوم الموازين يوم احسانات الخلائق مع خطاياهم تغفر لي على الاحسان والدين وتجعلهم في جنان الخلد ماواه يَا اللَّهَ نَا طَالِبَكِ يَوْمِ الْمَوَازِينِ يَوْمِ احْسِنَاتِ الْخَلَائِقِ مَعْ خَطَايَهُمْ تغفر لربع على الإحسان والدين تجعل في جنان الخلد مأواه مع النبي في دار علين ومع الصحاب الكرام كرم عطاياهم